بوك تو ترستشم دابينة تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون أوتوموبيلو قدمس تعطل السيارة تعطل السيارة كورئيرا ارتماوسا ساكنت اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود مع انه لا معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر ارغالتي باكايستي بادانغا هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الاطار من رأيك كالاتو لترو ديزلنو؟ أحتاج عدة لترات ديزل أحتاج عدة لترات ديزل أشنا تريدو جو بنزنو؟ ليس معي بنزين بالمرة ليس معي بنزين بالمرة هل تريدو جو بنزين؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احياتي كرج بس كبنت أنا يمكنني أن التصلة بالتلفون أين يمكنني أن التصل بالتفون؟ من ري التن غالبسترنيبوس أحتاج خدمة صحبي سييارة؟ احتاج لخدمه سحب السيارة اش ياشكو دربتوفيس ابحث عن كراج تصليح ابحث عن كراج تصليح لقد وقع حادث سيارة لقد وقع حادث سياره kur yra artimiausias sekantis telefonas Aina yujadu aqrab telefon Aina yujad aqrab telefon Ar turite su savimi mobilų telefono Hal ma'ka jawwal khalawi Hal نحتاج إلى مساعدة ايش كيسكي تيديتويا اتصل بطبيب اتصل بطبيب اتصل بالشرطة اتصل بالشرطه براشو رخصتك من فضلك رخصك من فضلك. Prašau parodyti رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك. Prašau parodyti techninį رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.